<تصفيق> الى قبر ابن فاطمة سعينا تفادينا العيال وما لدينا وعدناكم نزوركم مرارا وقد غيرت وعد الحر دقينا لا قبر النساء ما تنسى عينا تفدينا لا لو ما لقينا وطنك سيرت وعد الحر بأقدس بقعة يغدو التلاقي نثور لصاحبي الدم المراقي نعزل عروة الوثقى ونبكي على المدفون في أرض العراقي إلى قمر النفاق ما تنسى تفادينا العيال وعدناكم نزوركم مرارا وقد صيرت وعد الحر دينا